خمسة استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك. واحد سأعمل طباخا في الفندق. اثنان ستعمل ليلى فلاحا في المزرعة. ثلاثة سيعمل فاتح مديرا في الشركة. أربعة سيعمل حسن طيارا في الخطوط الجوية. خمسة، ستعمل طوبة طبيبة في المستشفى ستة، ستعمل سراء أستاذة في الجامعة